لله وسلام على عباده الذين اصطفاء أه الله خير أم يُشْرِكُونَ وَأَفْضَلُ وأفضل منك لم ترقضت عيني وأجمل منك لم تند النساء خلقت مبرأا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاؤون. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اهلا بحضراتكم معنا وحلقه جديده في برنامج صفوه الصفوه مرحب بحضرتكم ومعنا نرحب وظيفينا الكريم فضلة الدائل الثامي الكبير فضلة الشيخ الوسائل الدكتور عمر عبد الكافي السلام عليكم ورحمة الله <تصفيق> <ورحمة صحيح>. وبركاته السلام عليكم وبركاته أهلا وسهلا بارك الله فيكم وأهلا <تصفيق> بكم في حلقة جديدة <تصفيق> أهلا بك <تصفيق> ومشاهدينكم ومستمعينكم ورحمة بكم جميعا بارك الله وبركاته <تصفيق> <الله فيك تصفيق> <تصفيق> سيدي يعني لماذا كلما اقتربنا من سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام أكثر وأكثر تعترين قشعريرة في جسني و و ومهابة غير عادية لا أستشارها من قبل يا احمد الله رب العالمين وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم <سؤال> محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني طائعنا وعصينا مستقيمنا ومنحرفنا مؤمننا والمتشكك فينا لا يملك الا ان يحب رسول الله هذه محب عجيبه. يعني سيد الانسان لا يصلي ولكن ده يحب رسول الله على طريقته لان هناك حب مغلوط وانت تمثل سفير المشاهدين، بارك الله, أو الله، نائب المشاهدين، بارك الله. فهو خير يعني تعظيمه <تصفيق> أن تانقد له أن تانقد لنا ما يدور بخلده مؤشرته. صحيح يا هب. إذا في البداية بيتين من الشعر في أحدهما غلو، يجب أن يقال. لزاتنا المصطفى. آه آه يعني آه يعني خديت خلقتا مبرأا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. هذا هذا غلو غير مطلوب في شخص الرسول الله صلى عليه وسلم اه يعني هذا هذا غلو يعني حب بقوانين محددة لا الحب ليس له قانون قانون الحب هو الحب طيب او هي المحبه نعم ولكن هناك مغالاه المحبه يعني ان يأتي اقوام مثلا ليقولوا انه خلق من نور الله مع زوجته او انه خلق قبل خلق ادم وأن آدم ادم خلق من, من, من نوره صلى الله عليه و سلم او أن, ان الاشياء خلقت منه و الاشياء هذا كل غلو في محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى النبي عن هذا عليه الصلاه علي والسلام فقال اذ خلقت من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء لازم أن ان تدور على السنه المسلمين ابدا لا يعني لي لي لي لي ليست في موضعها هذا غلو و ونحن نحن منهيون عن النغالي محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لان اعظم ما وصفه هو ربه واعظم ما وصف به هو وصف ربه له. نعم انك على خلق عظيم سبحان لما قال له يا ايها الرسول يا ايها النبي هذا اعظم هذا اعظم يعني ما يخاطب به انسان على وجه الارض وهو اعظم انسان خلق. الله لا سبب لا شك فيها لكن دا داعي ان نغالق قال لا تطروني كما اطرت البصار المسيحة ولا تعظمون كما اعظمت الاعاجم ملوكها وانما قولوا عبد الله ورسوله فانا عبد الله ورسوله سبحان هذا الله. هذا الله. أكبر. هياه تفوقه أن هياه تفوقه ان يكون واحدا فوق الجميع فعاش بتوضعه واحدا بين الجميع سبحان لما الله لما رأى سبحان الرجل اصبته قشعريرة لما رأاه, رأاه فتعالى رئيس قال هون عليك هون عليك ما انا الا ابن امراه كانت تأكل قديدا من مكه سبحان الله قل انما انا بشر مثلكم يوحى اليك هذه الدرجه العظيمه وهي ارقى درجه يعطيها رب العباد العبد من عباده يعني ما اقسم الله بحياه احد الا بحياه نبيه سيدنا محمد قال لا امرك انهم لفي سخرتهم يعمهون وحياتك يا محمد. ما اقصر بحياتك. لا, لا لا لا ما حدث ما حدث. الله سبحانه وتعالى يقسم بشيء من مخلوقاته. ويقسم بحياة رسوله. فهذا هذا تكريم ما بعده تكريم. سلامت. سبحان الله. ها? وما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من ايات ربه الكبرى. ما يزير بصر رسول الله. عليه وما يطرع عليه شيء لانه لان الله اعطاه ما لم يعط احدا من العالمين. ورباه. فأحسن تأذيبه وأدبه فأحسن تاديبه صلى الله عليه وسلم فكلما اقتربنا منه كلما كل من قبل إن كل عظيم اقتربت منه ترى فيه نقاط لا. أي إنسان تقترب منه عن قرب ترى فيه نقاط إلا إنسانا واحدا كلما اقتربت منه اقتربت هيبة ومهابة وإجلالا ومحبة هو شخص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما <مقصر> اقتربت من شخصه ومن بحر خلقه إلا وزدت حبا وزدت قربا وزدت التصاقا به صلى الله عليه وسلم إن اردته أبا صار أبا إن اردته صديقا صار صديقا إن اردته معلما كان معلما إن اردته قائدا يعني ان تحت قيادته ورايته إن رأيته سبحان الله رحيما ما ترى أرحم منه رؤوفا ليس هناك أرأس منه يعني صدق من سماك الرؤوف الرحيم بالمؤمنين رؤوف الرحيم وعليم ليس رحمة لنا فقط رحمة لنا كمسلمين أن أنقذنا من النهوي في النار ورحمة للمنافقين انه ما قتلهم في الدنيا حتى يقال ان محمد يقتل أصحابه ورحمة للكفار الذين عادوا والذين ينكرونه إلى الآن ان الله لا يعذبهم عذابا عاما فان الله منع العذاب عن اهل الارض برساله محمد صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام فكراما لرسول الله لا ينتد يعني الرسول كان دم... لما يعاند الله عز وجل اما طوفان او صيحه او صرخه او, أو ريح عاتيه او الى اخره أو اغراق او احراق او تدمير او يرفع البلاد و... و... الى اعلى الاستحاب ثم يرقيها لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم فكان امانا للارض لمؤمنه وكافرهم ومنافقهم وومنافقيهم ثم للبشر وللجن وللحيوان وللنبات وللبيئة للكوكب كله رحمه العالمين وكل ما سوى الله عالم كل ما سوى فهو رحمة للكل عليه سلطان والدعاء لهذا الملائكة عندما نزل عليه وقف البستان يصيروا الرياح يقلبوا الأخشابين يأمر الأرض يأمر السماء حرم الله سبحانه <فتصفيق> يعني هو إذا أردت أن تصفه فهو الإنسان في أعلى مراقب الإنسانية ولكنه يوحى إليه فتخيل أن يكون أرقى إنسان في إنسانيته ثم يوحى إليه فيما تجد واحد صالح من عائدته خال طيب عم صالح العائدة يقول إيه إذا والله فلان ملاك انظر إلى وجه. انظر. فما بالك برسول الله عليه الصلاة والسلام ولذلك يعني أكثر الناس حبا له هم صحابته آه. لا. لماذا؟ لأنه مقتربوا منه وأحبوه محبة صادقة هل لنا ان نحبه لان القران مثلا ذكى ثوبه وذكى منطقه وذكى خلقه في اي القران نحن نحبه لحب رسول لحب الله له ونحبه لان الله جعله لنا هاديا ونحبه لانه هو الذي اخذ بايدينا من الظلمات الى النور ونحبه لانه الذي ارسلت اليه الرساله الخاتمه لتتم السلسله النورانيه الذي بها يعني ختم الله الرسالات وختم النبوات وختم الدين بيه صلى الله عليه وسلم فنحبه لحبه هو لله ثم حبه لنا وصل دين رأفة أن نجيز عيد الأطحى مع ذبح شاتين لأن هذه عن آل محمد وهذه عن أمة محمد من الفقراء ايه لحبه؟ الحمد لله. أنا سأأتي مع فضيلتكم الى لماذا نحب وعليه السلام. عم. لكن في البدايه البداية أود أن أحدد مع فضيلتكم الإطار العام للحب. مم. معنى الحب مم. من وجهه نظر إشارة لك. ما, ما معنى الحب؟ العجيب أن في في لغتنا العربية. يعني وان بكرنا صح الله يعني ثبتنا لدينا يعني الله يرضى عليك والله من من علماء اللغة من يشاهدوننا ويحرجوننا بتواضعك بارك الله فيك انا انا متفصل على اهل اللغه لكن حقا الله يرضى فكلمة الحب تدل على الصفاء والبياض اولا فانت تقولون في اللغة حبوا الاسنان نعم بياضها يبقى المحبه قايمه على ايه على الصفاء والنقاء والنقاء مفيش نقطة ده ويقول بذلك يقول لا تحدثوني عن احد من اصحابي فانا احب ان اخرج عليكم وانا سليم الصادر لان المحب ليتحمل كلمة لا. لما رأى الناس يؤذون ابا بكر حتى عمر نفسه فاخذ ابا بكر تحت ابطه هكذا هل لا لي صاحبي هذي محبة والمحبة تجرح يعني اذا مرت الناس السكره تجرح وخدة لانه انسان حساس اما في انسان بعد انا كان من جبل سلم يا رب العز بالله صخر قد ال ال من صخر والعاد بالله سلم ملحبد ان حب الصفاء والبياض وبعدين حب الماء, الماء ال سبحانه السيوله سبحان الله حب البعير اي بركه ما يتحرك يبقى المحبه من صفاتها النبات والمثبات فانت لما تحب خلاص سبحان الله من احب فلا يعرف ان يكره تخيل لما نقول هذا هندخل على المصطلح الشرعي او لا. يعني هل نستقرين على المصطلح اللغوي لان لا. العجيب في الاسلام ان اذا فهمنا المصطلح اللغوي هانت علينا المصطلحات الشرعيه ولذلك يعني مساكين من لا يحبون لغتنا ومن لا يتذوقون بلاغتنا ومن لا يتفهمون مدلولات الفاظنا العربيه يعني مش هم يريدون لغه الشارع هكذا لا هو الراجل ترتقي لغه الشارع الى لغه العرب ويريد ان نرقي الناس وان نكلم الناس الناس يقول لك لا لا لا انا اتكلم عن الناس بلهجه عمي عشان الناس يفهم كذا لا الناس على استعداد للتعلم والاستعداد للترقي وانت كما كما كما ان ترفع الناس الى المستوى الناس على استعداد للتعلم ما شاء الله العربي هو اذكى خلق الله والمراه العربيه وان كانت اميه اذكى خلق الله وكلما ازداد ايمانه كلما ازداد ذكاؤه فان المؤمن تيجزوا الحب قد افلح من ذكاهه وقد خاب, خاب من ذكاهه ولو كان على ذره محمد الله خيب خيبان مم. لانه لم نوظفه كمان ال ال ال الحب اللي هو عبارة عن ايه يقول لك حبة القلب اللباب اللب لما كانت ده كله على محبه الصادقة لرسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام تجد أن كل ما جاء لك ذكر رسول الله تصلي عليه عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام سبحان الله رغم أنف عبد رغم أنف عبد رغم أنف عبد هي رسول الله ذكرت عنده ولم يصلي عليه وافخل المخلاء من ذكر اسم سب النبي سبحانه عليه ما انسى ان التصق بالصوره والعذب هلا هلا سبحان الله واحد حس صلى الله عليه وسلم صلى الله العظيم ال... ال... ال... ال... الصفاء والبعد وبعدين ال... ال... العلو والارتفاع حب من واللزوم والثبات واللزوم سبحان الله العظيم وداخل القلب في السويداء في سبحان الله ولذلك يدخل فيه حب طبيعي او غريزي هذا حب الاب لابنه حب الابن لابيه ده حب طبيعي سبحان الله ده حتى, الح... حتى في عالم الحيوان حتى في عالم الحيوان يعني يقول لك فلان ضرب امه انا بنوع النظر الضعيفه البسيطه او اه فطره لا ترتفع يد الابن لضرب الام ولا لإذاء الأب لا ترتفع فطرته سبحان الله فمن اللي حصل إيه أنا اشك هذا الرجل الذي يعني ال ال ال أبو الولد طلق زوجته مرارا وما كلف نفسه أن يذهب إلى مفتي أو عالم ليحكم له ويقول هل هذا الطلاق يقع أم لا وإنما ذهب إلى مقيم شعائز ها؟ في, في الزاوية المجاورة لتحت تحت العمارة وإن أجهل. أجهل الشيخ أنا كنت في حاله غضب شديد وطلقت الزوجات ويعني كنت مش عارف اسمك قلت له ايوه خلاص بس عشرين درهم ولا ثلاثين درهم للمساكين وخلاص عيب متى مشكلتان وقد يكون لا. الطرق واقعا سلم يا رب فستع... فيعيش الرجل فيعيش الرجل مع فياتي هذا الولد من هذا الزواج زوج وزوجه بس الطرق ثان يطلع الولد يمد يده على ابيه ويمد يده على امه فلا بد من رجل الحسابات اما مش لا اما بشكل طبيعي صعب لا لا. لا, لا ولا قلب ولا عقل ولا سبحان الله العظيم عنده حب طبيعي حب سبحان الله وفي وفي في من حبه خاصه المحبه <تصفيق> الخاصه دي تذوقها اهل المحبه زي محبه الله لرسولها اهل القلوب يقولوا ما ذا قهر صحيح ومن عرف اختاره ومن عرف, عرف اختاره لا ومن هرب من عرف لا, لا نحرب يا رب يا رب لأن اللي بيحون حول بحار المحبة إذا هي فيها ما إنسان دخل في البحر السليم ليصل إلى البر بالأسلم هل هذا المصطلح آه. آه. جميل آه لما تصل إلى بر سلامة محاط أنت بالحب وبعدين طلب المسعود ليس العجب فيه يحبونه ولكن العجب فيه يحبهم صحيح. ويحبوهم ويحبونا. العجب مش يحبونا اما يحبونا. يحبون. طبيعي. انا مسكين انا فقير. وقال ابن عطاء ليس العجب في فقير يتودد ولكن الاعجب في غني يتحبب. سبحان الله لا. يعني الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى. سبحان يعني العظيم لما يتحبب عمرها عجيب. لكن الفقير لما يتودد. امره طبيعي. ما انا محتاج. انا محتاج. صح. صحيح. فهل انت عندما تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحب لانه هو الذي جاب لك بدايه الله سبحانه وتعالى على بالله علينا قبل محبة ما احب الله صلى الله عليه وسلم هل هناك حب من الله عز وجل يقول انا احب فلان لله في لله حيث. هكذا هل هل هذا الحب هذا الحب قدري وهو امر الهي كن فيكون كخلق السماوات والارض الحب بالأمر تحبه بالأمر وهذا هو الحب الذي حب البعير إذا برك وثبت ولم يتحرك كيف؟ نرد الشرح ان إن الله إذا أحب عبدا حديث هذا؟ حديث, هدا. حديث إن الله إذا أحب عبدا, عبدا. نادى جبريل وده رئيس الملائكة نعم وشغلته إيه؟ أمين وحي السماء نعم وشغلته تبليغ بإيه؟ تبثال للروس فقط لكن في مساله المحبة دي ينادى ينادى, ينادي. يا جبريل إني احب عبدي فلانا فاحبه بالامر مع اصل كلمه كن كلمه من الله سبحانه وتعالى تكوينيه وتشريعيه يعني تكوينيه كن كن سماء وارض وكن فلان ابن فلان كان فلان ابن كان. فلان وتشريعيه افعل ولا تفعل خلاص يبقى الكلمه نوعية من الله سبحانه وتعالى خلاص نعم طيب كن التكوينيه كخلق السماوات والارض وتسيير الاخضار تصير محبة الله محبة جبريل رئيس الملائكة لعبده فلان لعبد الله فلان نعم. هذا امر الهي وجب التنفيذ فوضعت في قلب جبريل محبة هذا العبد فاصبح محبوب لدى جبريل سبحان الله طيب الموقف ما يقفش لغاك كده فينادي جبريل في الملائكة لانه مبلغ ومبلغ وحي ومبلغ حب اضرينا الليل عايزين نحب وسط دغته والله والله ومحبوا ادرساتنا هو هجد دي دي هذا وحد <تصفيق> دي وحداس معنى ما دي, فلاش دي, فلاش دي, فلاش دي. فلاش ف... يا ملائكة السماء يا ملائكة الارض ان ربكم يحب عبده فلانا وامرا لي بحبه فاحبوه الله اه ف... فأحب. الله أكبر. الحب هنا نازل امر اداي الى رئيس الملائكة رئيس الملائكة يبلغ كل الملائكة احب فلانا يحبونه فيتجد المحبة في قلوب الملائكة لفلال طيب ثم يوضع له القبول في الارض فاينما السار لم تحبه الناس فقط حتى ان الحيتان في بحرها لتستغفر بمعلم الناس الخير من امه محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام طيب ليه يعني ما بده يحبه يعني ما بده الساعه 8 في ملك سأل لماذا لا وحبه. لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا يعني سبحان الله لا انا راهم ما يامرون الله يقول لكم احب فلان حبينا لماذا مثلا من اجل ماذا ماذا صنع لماذا هذه من ابن ادم التعبان الملك والاخوات والعبد الصالح بيسال لماذا اصلا لان ليس بعد العين الان يعني انا لما اشوف محمد خالص يراعد معي في الاستوديو هو فين محمد خالد اه صح تمام طيب فاللي شاف الحقائق واضحه كتابه بصره ومحبه وده اللي يوصله الى الله صدق توكل ويقين وده اللي يوصله الى الله عدم الرياء وعدم السفح وعدم وجود واتسين وثلاثة اوجه وهذا يوصله الى الله ما فيش ذغيبه ولا نميمه ولا حقد ولا حاجه وهذا يوصله الى الله ما فيش مال حرام ولا سحت ولا دشوه ولا رشوه ولا سرقه وهذا يوصله الى الله فخلاص هو عرف فلو عرفت فلسه كيف اصبحت يا حالزه عمل محمد حديث الانصار اصبحت مؤمنا يا رسول الله لكل قول حقيقه قال لكل قول حقيقة فما حقيقة قولك تعجبني هذه الجمله من النبي المعصوم على الصلاة تعالى كل انت بتحب محب ايه دليل محب دليل ايه دليل ايمان قال كأني ارى اه. قال أضمأت نهاري واسهرت ليلي يعني صام وقام خلاص نعم هي فلما صام وقام ما هو ما زال عبد يتقرب ال ال ال. كل وحدة واحدة. حتى, حتى احب ف... فلما يحب ف فلما يحبه ربنا جعله أسر وقام إيه و وصلى نهار. وبعدين إيه قال يعني... ف وك وكأني أرى عرش الرحمن بارزا والملائكة حوله يطوفون. كأني سبحان الله العظيم. بدأ الشفافية بدأ يرى ب... بإيه بعين قلبه بدأ يرى ببصيرته وانا قلت من قبل من, قبل من غض بصره صلنا. اطلق الله بصيرته من غض بصره اطلق الله بصيرته عن المحارم عن ما حرم الله ابن الوصف يقول فيرى ما لا نرى قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون واجنحه تطير بغير ريش اذا <تصفيق> ما نقول رب العالمين فده سائر من غير ايه يقطع المفاوس دون جهد لاني اضطح بامر الله بامر كن فيكون نعم المسترس نقفل نحو الله فكاني كأن ارى عرش الرحمن بارزا والملائكة حوله كطوفور وكأني ارى اهل الجنة في الجنة واهلها يتزاورون وكأني ارى اهل النار في النار واهلها يعذبون قال سنة... عرفت فلزم رجل نور الله بالايمان قلبه يبقى وراء بنور قلب يا سلام. هذا هو المفروض عليه شأنه كل مسلم. ده من الواجب يكون ده اللي اللي كل مسلم. أنا ناسع. أص أص من أن أحب الله ورسوله، ما؟ بواسطة. لماذا؟ رغايتي أن أحبان الله ورسوله. الله. وأن إذا ربك, ربك المنتهى. وأن إذا ربك المنتهى. راض. سبحان الله. فا فالقضية لما جاءوا يا ابن بن ماشي في رحلة الحج وحده ومعك لا, لا, لا خبز ولا لا زاد ولا مكان فكل الركب حسوان الركب بدابه وبغده وللا ركب وللا سبحان الله. اين مركبك يا ابراهيم قال انا اذا تعبت جعلت ذكر الله مركبي واذا جعت جعلت الصلاه على رسول الله غذائي والسلام واذا عطشت جعلت محبه الله سقائي قالوا انت الراكب ونحن السائرون الموضوع كده تعب مره ثانيه اذا تعبت اذا تعبت تعب جعلت ذكر الله مرتبي واحد مستأنس بذكر الله من اراد انيسا فالله يكفيه ومن اراد جليسا فالقران يكفيه ومن اراد الغنى فالقناعه تكفيه ومن اراد واعضا فالموت يكفيه ومن لم يكفيه ذا هذا ولا هذا فالنور تكفيه على راسي يا حوله انا بقولها دي مره ثانيه انا <تصفيق> اكتب خلفك جعلت ذكر الله مرتبي انا مركبي. انت تعبت جعلت ذكر فهو عدو همه هذا اه واذا جوعت جعلت الصلاة على رسول الله غذائي سبحان <تصفيق> الله واذا عطشت جعلت المحبة سقاري يحب الله ورسوله المحبة لما تمتالئ خلاص سبحان الله ونحن قلنا من قبل ان, إن, إن ربما في الحلقة الماضية ان كريم الله موسى ذهب للقاء بشر فجع في وسط النهار قال اتنا غداءنا لقد لقينا لقين. من سفرنا هذا نظر مم. ولما ذهب لتلقي الالواح على الجبل ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتم منها، تعش وتم من قت ربهن أربعين. أربعين ليلة ما طلب الطعام فلأ فلأ... أربعين ليلة صائم لأنه ما طلب الطعام لأن الغاية هي الله. مشغله بذكر الله. إذا كانت النفوس خبارة تعب في براد هذه سبحان الله. من أراد أنيسا أني الله يكفي. آه وكفى بالله أنيسا سبحان الله. ومن أراد جليسا فالقرآن يكفي. ومن اراد الغنى فالقناعات تكفيه نعم ومن اراد واعظا فالموت يكفيه ومن لم يكفيه لا هذا ولا هذا فالنار تكفيه سبحان الله الله اكبر الحب كده بايه ليش معي كده؟ الملائك احبته لكن ده ده ده على همش السيرة نعم, نعم. إنت يعني. نعم. نعم. كلها انيس وجليس وغنى وواعظ كلها امور يعني لا تغضب مني كلام كلام. كلا ك... داء دا دا دا دا كلام دا. عند علماء الكلام او عند فلسفة الكلام. لكن لا. عند... لكن لا. دي افعال عند اهل القلوب. الله عند اهل القلوب. هل أنا على لهذه الدرجة؟ ببب الحسن البصري نحن في نعمة لوعدمها الملوك لقاتلونا عليها بالشيوخ والله بين يبن الأغنياء يوم منح. ولا حسنا بس اتقده بينك وبينك بينك وبينك سنوات واضح وإياه يعني أنت بس بس كده ما فيش لا لا لا ما تاع ولا أسات خالد بالأمس مر علينا كلينا في احنا الاثنين عليهم بال بالنعمة وعلينا بالبوسة خلاص عدى بالأمس مم. ثم كان يعني الله يقصد يوم امس الماضي عليك. الماضي عدى الايام دول مش مش خلاص سبحان الله مر عليهم بالنعمة ومر علينا بالبرطان. بقدم طيب خلاص التعب يوم خلاص طال وذي يوم أكلوا فأكلنا. فايمكن أكلوا أشياء فاخرة شوي أكلوا. وشربوا فشربنا. يعني يمكن الماء ذا يعتبر باء دع عصير وشاي وقهوة وساخن وبارد وفيها نعمة وجزم حرام الله طلع وشربوا هو الثاني في في دوام قبل شهور ودوام أثناء شهور. وجماعه بعد الشرط وفي مهضب وفي مش عارف ايه وفي ذبحه صدريه وفي ده التاني شارب مش محرمه وبعدين شاربوا فشاربنا فشربنا واكلوا فاكلنا وبعدين قال في في وبعدين. وهم في خوف من الحساب خائفون ونحن في رحمه الله امنون مطمئنون هذا يا فقير هم وبعدين ايه قال الامس طب واليوم اليوم عدى واكلوا اكلنا خلاص مشكله طب بعدين والغد نعمل فيما عند الله سبحانه. ونتصبر حتى يتجهج لنا الشواء يوم القيامة. فهم كيف حسابهم على الله. صح. صح. صحيح. صحيح. صحيح من اخر. سبحانه الله. فاصل قصور النصر لسماء لفضلاتكم. مشاهدين الكرام مستمعين العزاء. فاصل ونعود. كونوا معنا. صفوة الصفوة. صفوة الصفوة سيدنا الكرام مستمعين العزاء مرحبا بحضراتكم مرة اخرى ومع مرحب مضافينا الكريم الدعالي سامي الكبير فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكاسم مرحبا بسم الله الرحمن الرحيم مرة ثانية الشيخ يعني اسمحنا اعود مرة اخرى الى مسألة محبة الملائكة يصدر الامر الالهي من الله سبحانه وتعالى سيدنا جبريل ثم ينتقل عن طريق سيدنا جبريل الى الملائكة فانا وده ان نعيش بعض اللحظات في محبة الملائكة للعبد الملائكة, الملائكة احبت العبد وهي اصلا من ضمن يعني كات الأول قبل خلق ابينا ادم مهمتها التسبيح والتقديس لله سبحانه م. وكأن رب العباد اضاف اليهم مهمة جديدة وهي خدمة بني ادم والاستغفار له كيف خدمتهم يعني يرسل علي بالليل انا مسكين لا, لا املك ان اؤجر حارس حراسه من عنده سبحانه ملائكه يحفظونه من امر الله يتعاقب عليكم بالليل والنهار ملائكه نعم ملائكه سبحان الله الملك يعني مهمات الملائكه كثيره من ضمنها هذا ملك الحسنات و ملك السيئات ومن كرمه عز وجل ان جعل ملك الحسنات اميرا على ملك السيئات فلا يكتب ملك السيئات سيئة بدرت مني الا ويكفف من حدته ملك الحسنات ربما سبحان حسن الله يتوب. حسن يتوب حسن يخلع فيستمهله لانه بالامر المبشر يطيع رايه يطيع كلامه فيستمهل تمام ويدعو ملك الحسنات ويؤمن ملكه اللهم ايقظهم الغفله اللهم اتوب عليه فان نزع العبد قال الملكان اللهم افرحك ما فرحنا فالله تفرح تفرح تصرح لا حول ولا بالله توبه العبد توبه العقلاء عن السيد وان لم يقلع وواصل وواظب والله اللهم همه كما غمنا خلاص ويا ويل من تدعو عليه الملائكه الله لا نخاف طيب الملائكه تحب العبد لا, طيب. لا طيب. طيب. اللهم كما الملائكه تتدع تعتدوا على العبد لانه لانه لأن الملائكه تغاروا على رب العباد عز وجل من المعصيه في حق من حق الله. فالملائكة تغار على على مقام اللحن. على انتهاك حرمات الله. الله حرم الله العظيم. لا انت لما الله. لما يتماعر واجتك عندما ترى شيء يعني شو بنت عارية على الشاشة كده. تقول الله. ماليش اب. مفيش اب. مفيش اب. مفيش اب. مفيش اب. حد محترم. هذا شيء طبيعي. الا خلاص مات. يقال متخلف. معلش المتخدر دا يقول شوف ان الذين اجروا والله يا ابني لو عشنا في كتاب الله ومع رسوله والله لا تزعج ولا, ولا ضيق زرع ابدا ليه <تسيق> ان ربنا ما ترك الشغله ان الذين اجرموا <تسيق> كانوا الذين <تسيق> امنوا يغضبون <تسيق> واذا مروا بهم كان <تغمزون> <يعني> يتغمزون و <ودفلين>. ذكائهم <تسيق> شاهد الرأي بدعا الشيخ فلان شاهدت اللي, عامل اللي شو الشيخ عملت في الشيخة الإسلام وإذا مروا بهم يترمزوا وإذا انقلبوا بلغب إلى أهلهم فلقول لك إيه أنا مسكت فلان اليوم من العلماء لعمل أشياء في الصحافة ومسكت عمود ضد طلعته بإنكت وأشح تعريق إشعات الناس انصرفت عنهم إن الذين عجرموا كانوا من الذين امنوا يصحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا الفاسحين فاسحين مبسوطين ان انتصروا على الحق فيما ظنوا. سبحان الله عليهم تنقلب ال... تتعدل اللغه ياتي الغد يأتي الغد وهياتي وهياتي اليوم الذين امنوا من الكفار يصحكون ها الله خلاص خلاص خلاص ايه ويشفي صدور قوم مؤمنين يقول لك لي اذ اس اهل الارض ما راى خيرا قط ما راى نعيما قط ولكنه يا اتقى الله صبر فيغط في الجنه غطه لمسه بسيطه يخرج كالبدر ليله التمام يقول الله له دون حجاب عبدي هل رايت بؤسا من قبل قط يقول وعزتك وجلالك انا في النعيم منذ ان حلقتك. انا في النعيم منذ ان حلقتك. غفت في الجنة انزيت كلهم من الدنيا. لا متاعب ولا احزان ولا شائعات ولا, ولا دوشه ولا فوضى ولا مرض ولا الم ولا فقر. قد نسي. ويؤتى بانعم اهل الارض. ولكنهم اتقى الله سبحانه. يغمس في النار غمسه يخرج كالفحمات المتقده يقول له ربها عبدي هل رايت نعيما من قبل قط يقول وعزتك وجلالك انا في الشقاء منذ ان خلقتني يا لطيف يا لطيف سلم يا رب الواحده الواحده فالعابد سبحان الله لما الملائكه تحبه يا لطيف يا لطيف. ايه اللي يحصل واحد متعود ان يقوم ركعتين بالليل معا به يوم مرض تفتقده الملائكه ان بيت تعلمه انا تعلمه ازاي نعم ان ملائكته ان ملائكته لا ترى بيوت القائمين بالليل او القائمين للليل مم. كما ترى نحن الكواكب الدريه الغابره في الافق البيت منير البيت منير وان كان الكهرباء مطفاه فيه الملائكة شفاه منور فتنزل عليه لانو عامل جلس الذكر لما كانوا الملائكه تحضر الذكر يشم يشموا الريحه الطيبه وراحت الذكر اطيب الروائح فتقولوا الله, الله. الله فلان رب آه. مسافر فتدعو له بان يعود سالما غانما مريض تسال عنه الملائكه اسال اين فلان فالملائكه الموكل بيقول ده على سفر ده مريض سبحان الله فلا اله الا الله الملائكه تدعو لعنده مشكلة مشكله وبعد النام مهموم اللهم افك كرب اللهم اذي ثامة اللهم اكشف غامة موصود لا الله وتحسب انك جرم صغير وفيك العالم العالم سبحان, سبحان الله للصحابة اللي طرع عليه الرجل عشان عشان يقتله مع الحرب يقول لأخذ مالك وأقتلك قالوا طب خلنا يلي فقط قالوا لا مالك وأقتلك قالوا طب اصدرك عكسين فتسجل قالوا يا مغيث يا مغيث يا مغيث غذني جلس التشاهد شف فارس بعيد، قال له انا ملك من السماء الرابعة. لما قلت موسى المرة الأولى سمعنا قع لابواب السماء الأولى. يا الله. المرة الله. الثانية قع لباب السماء الثانية الثالثة. فأمرت أن أنزل فرقة لأو خلصت. إن الله يدافع عن النبي. استجابت السماء. استجابت يا أخي لسماء تحركت واستجابت لمرأة فقيرة مسحينة تقول يا رسول الله أوصي بنصرة خذ من سعرها ظاهر مني. قال ختحرمت عليه يا خوله قالت يا رسول ان لي منه صبيه انضممتهم الي جاعوا وانضممتهم اليه ضاعوا قال ختحرمت عليه يا خوله على الباقيه قالت كتب السير قبل ان تصل المسيا ينزل جبريل يا بلال نادي قوله جاءت قوله انزل الله فيك قولا قد سمع الله قولا التي تجددك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير وجابه أوس بن الصامد قال يا أوس أعطي قرعة منين يا رسول الله فقير طب سمستني يوم لا أستطيع يا رسول الله طب أطعم ستمسك من أين حي أجمعه لأخير فجمع جمع جمع التامرون اللي جاب سبحان الله وزعه على سبيل. قال والله ما بين لبتيها أثكر من بيتنا يا رسول الله إحنا قلت ولا ولاتظاهر من زوجتك مرة أخرى سريع نزل لأجل حكاية مرأة في الأرض وعمر توقفه امرأة بعد سنوات من هذه المسألة بعد عشر سنوات توقفه امرأة فتطيل معه الوقوف فعبد الرحمن بن عوف اذتك هذه المرأة فاطالت الوقوف معك كنت اوشكت ان اتي لانهارها قال والله يا ابن عوف هل تدني من هذين قال قال هذه التي سمع الله شكايتها من فوق سبع سماء الا يسمع لها عمر والله لو اوقفتني الى يوم القيامه لوقفتني لا إله إلا الله شو الادب شو الادب فالملائكه لما تحب تعمل ايه انت تعرف انهم اكل في مهنيه مع عند الرجل الذي قال يا, مغيث. يا مغيث. قال لهذا الملك انا ملك من السماء الرابعة آه لما قلت يا سمع سمع عن لا لا سمع لا, تقع... لا تقع السماء الاولى آه مغ... يعني يعني اهتزت السماء عم عندها رعد وصاعق كالصواعق ترعد في الارض في الصحراء ليس معه لان المسافه بين السماء والارض دعوه مستجابه بس انا عبد ذليل واعلم ان الله جليل انا عبد ضعيف واعلم ان الله لطيف والمساله اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء البراء الله يرضى عليه قال يا رب يا رب اقسم عليك بعزتك وجلد الا تغرب شمس اليوم الا ونحن في قصرك او في ايوان كسرى ما غربت الشمس الا وكانت الميران تنزل الله اكبر فوق اعنا كسرة البرائق تهارد الى الله وحده ربنا يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم قوله اكبر اله مع الله بيحاكم غير الله في حد متمسك ماسك في الكون او يحكم الكون بالامر ونه وقضاء وقدر اللي رب العباد بس اصدق التوحيد لا. مع الله اصدق توحيدك لا. خلي عندك عقيدة لا. يعني فانا واذا سالك عبادي عني فاني قريب ما قال له قلني لا ابدا اني قريب اقرب من يتخيل العاد اقرب من يتخيل العاد العاد سبحان الله العظيم يعني الله الـ الـ الـ الـ الـ الـ المراه المسكينه في قصه في بني اسرائيل في الملك الذي جاء فاحب يضم الى ديوانه بيت المسكينه هذه فجاء سبحان الله طرح عندها كم دجاجه مم العمال هم هدموا البيت المراه ودخلوه فقالت المراه إذا كنت أنا غائبة، فيا رب أين كنت أنت؟ زي هذا الظالم ياخد بيتي وأنا, وأنا مش موجود. أنا مش موجود. بس أنت موجود. فمات, فمات الملك من ساعات. فورا فورا ولي عهد ابنه رجع البيت لزوجة أبيه موتت أبويه لدعوة. لا لا. إياه لا. هو المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله الحجاب دعوت المظلوم إياه. لا. ولو كان كافرا ولو كان كافرا دعوة المظلوم والتجاب إن كان كافر حديث رفعه الله سبحانه وتعالى إلى السماء وقد يسب الله عليه يو يو يلا من تجنب دعوة المظلوم فاا أي واحد تظلم حال يلا تظلمنا سبحان الله إذا, إذا دعست خبرتك على ظلم الناس فتبقى خبرة الله عليه الملائكة تحب الملتجابة الملائكة الملك من السماء الرابع تحرك من تلقاء نفسه لا لا بأمر لا في أمر الله في أمر الله أمرني ربي أن أنزل فأقتل الرجل فالله في المسكين اللي بيستغني الله يا ابن الحلال انت لو ليك خال او عم او قريب يعني ذو مكانه يا عم خلاص انسى خلاص انت الموضوع انسى القضيه وتحل وده بشر فما بالك برب البشر سبحان الله في هذه المحبه من الله سبحانه وتعالى العبد خدره الشيخ ان لان العبد جار الى الله عز وجل وفر اليه هو هو العبد عندما يصدق يصدقه الله وعندما يخلص يخلصه الله وعبدها اه هي مرونه بنيه العبد طبعا وبعدين حتى وان كان العبد عاصيا اوع تظن ان الله جل تنين بالعاصي لا. لا الله حليم يا ابن قال سيدنا موسى يا رب ما تقول للعبد ان كان راكعا وقال يا رب اقول له لبيك يا عبد وان كان العبد ساجدا مقرا يا رب اقول له لبيك يا عبد وان كان عاصيا وقال يا رب اقول له لبيك لبيك لبيك يا عبد يا الله ولو يأخذ الله الناس بما كتبوا ما ترك على الرهر من دب لكن هو يؤخرهم الى اجل يؤخرهم الى اجل سبحان الله هو الحليم طيب حليم سبحانه وتعالى فضلتك سؤال اخر فضلتك ما هي علامة محبة الله سبحانه وتعالى للعبد ان يجد العبد نفسه مسرعا الى مرضات الله اسرع الناس الى فريسته وما اعجزك عن قومك يا موسى قالهم اولاء على اثر وعجلوا لغدايه ربي ان ترضى, ترضى. الله اجت سبحان الصحابي ولك بسخ المطرقه هيعط مش غزال حداد او فأس شغال فلاح سبحان الله الاذن الله اكبر الله خير من الفأس من يد او المطرقه لا بولك في طرقة سمع صاحبها اذان الله ثم من الجنب الله اكبر عمر غاضب من الصحابي اين فلان صلاه الفجر هذا يبدو مريض يا امير المؤمنين اعوده صلى بالناس ورجع فرق الباب يا فلان يا فلان سمع صوت عمر عرفه لبيك امير المؤمنين ففتح الباب علىه عمر ده مريض يا امير المؤمنين قال الله يقول لك حي على الصلاه حي على ثلاثه <تصفيق> وينادي عليك عمر فتقول لبيك امير المؤمنين <تصفيق> يا اخي اتق شوف, لا شوف لا الناس لما تجد واحد ذا اترك بالله بالشخص مش البيئة كلها يعني العائلات ينخر فيها فيروس الغيبة والنميمة فتضيع كل أمت فيها وكل رجل سواب ما يصبح فمناش تواب عند الله زمان يسرع العبد الى مرضات الله تبارك وتعالى. دي لأرى دي لأرى دي لأرى دي لأرى السنين ان يتخلى العبد عن امراض القلوب من حقد وحسد ورياء وكبر؟ ما ينفعش شجرة المحبة تستنبت في الارض الخبيثة موضوع كده ضخم مولانا يعني. يا ابن تتكلم عن محبة الله ابو حامد لما قال حب الله وعينه في الدنيا عفوه ويستغرق الظروب عفوه سبحانه تعالى يستغرق الذنوب يعني يلمها يلمه ويلمه ويمتح فكيف حبه وحبه يضيق القلوب فكيف وده ووده يترش بعقول فكيف قربه الله مره ثانيه عفوه عفوه يستغرق الذنوب مسحه يعني كيف حبه ما الحب بشكلو ايه العفو بس كده مسحه اما لما احب انا احب ربنا اه لما احبه سبحانه الوحبه يضيء القلوب فكيف وده ووده يبشش العقود لانه انا وهو الغفور الودود الغفور اللي هو ايه يا غفر ومره ومره ودود في المغفر مغلقه قال ايه ما اصر عابد إن استغفر من الذنب ولو عاد إليه مائة مرة ما أصر مش متصارع سبحان الله سبحانه علم عبدي أن له رب يغفر الذنوب ويشدكم أمي قال غفرت له علِم عبدي أن له رب يغفر الذنوب كل مرة في الأخير يقول له. عالم عبدي أن له رب يغفر الذنوب ولا غافر للذنوب الا انا اشهدكم يا ملائسي اني تفت عليه فلن يعود الى الذنب مرة اخرى ثم قرأ ثم تابع عليه بياتهم ويخلطوا من الذنب لا لا لا مش يخلطوا يشد فيوات شباب المعصية وبعدين يمحو له الذنب ويضع مكان الذنب حسناه وبعد ما يضع مكان الذنب حسنات قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون فأولئك هؤلاء الجنة عندئذ بقيت تبعات الذنوب بقيت الشهود العشرة على الذنب الجوارع والنفس والأرض والزمن قال فينسى الله الشهود كلها حتى لا يبقى يلا يلا شاهد عنا. على العبد الا ربه الذي غفر له <تصفيق> وينسى العبد نفسه يحب ام لا يحب يحب ووده يدهش العقول قرب لا قرب لا ذي ما ساله قرب ساله قرب الذين اقتربوا يعني اقتربوا فقربوا فقربوا دي اللي هي درجات العبد طيب اذا كانت هذه يعني علامة محبة الله سبحانه وتعالى للعبد هل هنالك علامات ضرورية لمحبتنا للرسول عليه الصلاة والسلام حتى لا تكون هنالك مغالاة اول شيء اول شيء دعم ادعته المصارى في نبيه ثم كل ما شئت فيه واحتكله هذا بيت اوافق عليه البصير أوفق على البصيري هذا اوافق على كلام البصيري هذا في الحتة الجزئيه دي سبحان الله لان قراءة البصيري يجب ان ايه ان يحتاط له الاكثار من محبته صلى الله عليه وسلم من من من صلى الله عليه وسلم في ناس يمكن مدير مؤسسه ولا شيء يبقى مدير المؤسسة عشرين سنه وثلاثين سنة سنه ما تذكر في كلمه له واحده كلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا واحده يبقى اين رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب ها ال ال بتاع يعني ناخذ الصالحين دخلوا حنف جماعه من المريدين يعني فقعدوا يذموا في الدنيا الدنيا هي الدنيا الدنيا فنظر اليه قال من احب شيئا اكثر من ذكره. تتصبطوا علي سبحان الله. اه, آه من احب شيء ولو بالكر. ولو بالكر. تقول ايه م. ابني ابني ده ده يا سطار يا رب عزك الله. يا حنس شعب شعب شعب. هو انت عايز تتكلم عليه؟ انت عايز تتكلم بس رب. ايه في صورته? ها سبحان الله. يعني ف... فان تكثر من ذكره صلى الله عليه وسلم. وان السلام. تعدد فضائله وفضله. عليه الصلاة والسلام. يعني من شوف عمر كان يقول ايه من نحن ما عمر لولا الاسلام ومن نحن لولا رسول الله عليه الصلاه والسلام الهادي البشير النذير ماذا صنع المصطفى عليه الصلاه والسلام غير ما صنعوا الانبياء من قبل فيه انبياء لما ضاقوا بقومهم دعوا عليه بالاتس ربنا بصر على اموالهم مش بس على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالي ربنا اعتبر تد... سيدنا نوح ربنا سيدنا موسى سيدنا نوح ليه ربنا صدر على الارض من الكافرين فيرى انك انت ذره من ظل عبادك ولا الى فجرا كفر سيدنا موسى اول ما زعل من انتم مش هتؤمنوا الله يا اولاد النبي انا كي... و... راح حسابكم وتاكر على الثاني <تنزل> عليه ملك السفهاء نسيت ان اطلق عليهم الاخشابين لفعلت قال يا ملك الجبال لا تفعل عسى رب العبادة العباد عنكم زمانهم من يوحد الله رب العالمين اللهم اغفر لقوم الله. فانهم يعلم يجي عمر يقف لا على هو هنا تحدث ببشرية تامة ان بوحي من السماء لا اثار وميمط على على ببشريته تامه ببشريته هذا هذا خلقه هذا خلقه هذا خلقه سبحان الله هذا خلقه هذا خلقه, خلقه الحلم سبحان الله يقال ان المراه العربيه مراه خيمه تريد ان تحمل حزبه حظ ف... وهو تعرفه فلان صلى الله عليه وسلم احمد عنك امه الله قال يحب بنات في بدايه الدعوه يمين يسار يمين يسار بيت امام البيت غير هو ما بيس أضع... في, في جيبه وضع كده تجيبيني لتوصيه ودرهمه قال يا أمت الله <تصفيق> آه ف... يا امه الله لا اريد قال طالما انك ما رفضت ابيت ان تاخذ اجرا انا اريد ان انصحك نصيحه في مكة رجل يسمى محمد بن عبد الله <تصفيق> انتهى الرساله ان رايته فلا تصدقوا فقال له انا محمد بن عبد الله قالت اشهد انك على خلق لا حول ولا قوه إلا, الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله صنعه ربه صنع خاصة ادبه تاديد خاص. رباه تربيه خاصه سبحانه ستجود لانه هو يختلف الله اكبر يعني سبحان الله لما وقف ال ال الأنبياء وصلى فمسجد الأقصى الله معه ورئيبي يا رب, رب ترية الأنبياء ما نوصل هذا أبو البشر ممكن وارد نوح أول الدعاء وارد أبو الأنبياء إبراهيم آخر الزمان وارد وارد أو لا, لا ده في غية الإسراء جمعهم الله سبحانه وتعالى فإذا بجبريل يأخذ وادى حبيب الله نصلي بالأنبياء جميعا ما منهم من احد قدم احد الانجاه لا, لا لا لا لا الجميع هاك سبحانه. سبحان الله ادب, أدب. سبحان الله يعني لما خطرت بهم ولتفوا بسيدهم كالشوف بالبدر او كالجند بالعالمي صلى وراءك منهم قدذ امام ومن يفوز بحبيب الله اتمنى الله آه آه آه الله من يفوز بالرسول عليه الصلاة والسلام انت تكسر بالذكر وتكسر من نزل جبريل وقدمه اهو صلى بركعتين على صلاة ابيه الخليل ابراهيم سبحان, سبحان, سبحان الله انا مصلي عن سبحان الله حتى كل نبي ترى القى اهلا بالنبي الصالح والاخ الصالح اهلا بالنبي الصالح والاخ الصالح جاء من السماء السادسه على فرائه رجلا اشبه بصاحبكم بالرسلات والتفكرة فإذا به الخليل إبراهيم عليهم الصلاه والسلام اهلا بالنبي الصالح والابن الصالح كلمة سيدنا إبراهيم الحق بل أمتك من السلام يا الله حنو لأن سيدنا إبراهيم هو يعني مثال الحلم لأنه دعا لهذه الأمة وهو الذي سمانا هو المسلمين من قبل ربنا وجعلنا مسلمين له ومن ذروريتنا فاحنا عشان نرد الجميل للتسمية ونرد الجميل نصلي عليه في كل صلاة اللهم صل على سيدنا ابراهيم وليسا والله يا <تصفيق> شيخنا ما علمنا عنهم شيء احنا ما, ما قدرنا حقا قالوا احنا توهنا وضعنا لما تركنا منهجهم وتركنا منهجهم وما جاء جمعة عشان يهدونا سواء السبيل وختموا بخير خالوا بعدين ان من, من, من, من يعني من, من دواعي محبته صلى الله عليه وسلم أنك سبحانه الله يعني يعني تتمنى رؤيتها رؤيته تتبنى رساله تجتمع معه تتمنى سبحانه تكون معه سبحانه في هذه المعيه انت, أنت في معيه الحب تستغفر الله يرضى عليك الكلام فيه عليه الصلاه والسلام يقول والله انا متهيب ان ادخل على مولده وتربيته وما زلت يعني احول ان احوم يعني ثالث حوله. عشان, حوله. عشان نعطي رسول الله حقه ولا نستطيع لكن نحن نتكلم عن عناوين عن عن عن عن عن من دلائل محبته ان تنصح لله ولرسوله ان نتمنى رؤيته وان ننصح اه يعني نبلغ نبلغ نبلغه عني ولا حاجه اه تقول يا بتعالى بنتي ليه انت مش محجبه يا بنتي انت مالك طب لا يا بنتي والله الرسول انت تحب الرسول ولا احب الرسول مفيش حد بيحبش الرسول مالة. قال معذرة يعني ما انت دخل في مال يعني لا مالة. احنا احنا مكلفين قال قال قال, قال سيدنا لقمان وامر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما معصوبك منفسن استام المرء تركه مال يعني لا لا تركه يعني في الدنيا مثل في الآخرة وجب علينا كنتم خير أومتى أخذت الناس تأمرون يعني, يعني أنصحها لا لا بد لا بد مننا قال الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمته يعني بالكل يوم بالكل كل لا بد مننا يا نصحك والتواصل بالحق والتواصل بالصحيح التواصل لا التواصل هذا ببنأخذ هذا الكلام لأن يعني سبحانه الله مش حرام عليك أن أنت تتذوق شيء جميل ولا تعطيني انا عاصي نص عفوش؟ لا طب يقعدك لرقابة المرقبية يقولك معقول كانت عندك ده في ناس اجانب يقولوا اشنا لو, لو متنا قبل اسلامنا واننا اشتكيكم لله عندكم الجماد ده كله عندكم الحنوى ده كلها عندكم الفضل ده كله سبحان الله العظيم لو, لو متنا قبل قبل اسلام تمام؟ اشتكر علماء المسلمين لله اه طبعا طبعا و لكن الله لم كنت اشتكوكو للاه معقول عندكو الجمال لقول له سبحان الله ببلغ عني ولو ايا اخي وصديق الرباني اردى الدكتور عبد الله المصلح كان موجود معي اليوم في ال... يعني بعد الصلاة كنا موجودين في الناتحاور فكان بيوقع عليه كشف الطبي الرئيس هو رباني يكرمه امين عملها هيئة العجلة مشهور موجود هنا انا كان بيوقع عليه كشف الطبي في دينا طبيب الماني كان عنده شهادة ألف في الرؤفة المُنية فسأل الدكتور عبد الله هذا دكتور كم مفصل أنت عديته كم مفصل في الإنسان في الأجهزة العقلية؟ آه آه كم مفصل في جسم الإنسان يا أخي؟ فقال والله في المفاصل التي تعريف المفصل هو لأنه لا يربط بين عظمة وعظمة وعظمة وظروف وعظم وظروف وظروف يعني كذا قال مش عارف ناحية الرقبة إيه وناحية الكتفين وناحية المانع قالوا كم يعني كم؟ قالوا ستون أو ثلاثمائة قال يعني ستة وخمسين أو خمسين هذا لا ولا في, في الستين؟ قالوا لا يعني فالتماعه في, في بالضبط؟ قالوا رادوا طورة بنا يكريمه في شيخنا راح تطلع الترجمة الألمانية كالمجحسة قالوا شوف الحديث ده كده بكل ابن آدم ثلثمائة وستونة مفصلا حديث حديث عن ابن فاصلة في البخاري ومسكرة <تصفيق> علي سبحانه المحاق <تصفيق> قال ايه؟ قال على كل مفصل صدقة كل يوم ويجزئ هذا كل او عن هذا كل ركعة يضحك كأنك بدل ما تقعد من وستين 60 صدقة تصل للايه فكتين سبحان الله. الله قال ماذا تقول انت في هذا الكلام سواقف الرجل قال اقول اشهد ان محمدا الله الله هو اكبر أه. وكان هو أكبر. من امور بهذا المنطق سبحان الله العظيم من لما أه. الاستاذ الفيزياء النووية الانجليزي حضر مؤتمر الاعجاز وبعدين نديني 30 سنة بدرس كيفيه خروج الروح من الانسان وهناك فاكتشفت أن الحركة الح... أشياء الفيزيائية اللي تحدث في الجسم الإنسان عند نومه تحدث عند موته. غير أن النوم بترجع مرة أخرى وال والم... سبحان والسبحان الله, الله فلما وقف يقرا يقرأ الآية الكريمة الله يتوفر أمضى صحيح ااا حديثه والتي لم تموت في منامه فالمشخدة منام التي قبض عليها الموت ويوضع في الأخرى إلى أجل مسمى ماذا تقول قال أشد الله لا ما سبحان الله فإحنا إحنا قصرنا وردمنا الاسلام مرتين عندما لم نطبقه وعندما لم نبلغه بس نبلغه ايه نبلغه بعلم مش نبلغه بجهل مع ها فاصل قصير ونعود اخضراكم مشاهدينا الكرام مستمعين الاعزاء فاصبروا ونعود اقوى معنا فوت الصفوه سيدنا الكريم، مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ومعنا نرحب بضيفنا الكريم داعي الإسلام الكبير، فضيلة الشيخ الرسالة الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بحضرتكم مرة ثانية في برنامج السف السفوة. سيدي يعني قبل أن ننتقل إلى نقطة أخرى من غلو المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الله سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى وألقيت عليك محبة وما قال هذا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ الألق هو ألقى محبة على موسى عليه السلام لا لكن محمد هو الحبيب الله جميل فهذا رداء المحبة وهذا كيان المحبة هذا رداء سيدنا موسى أخذ رداء المحبة ألقيت عليك لما أرفع أنا ذلك شك رداء أعطيت عباء أعطيت جلباب ألقى عليك رداء لكن كيان المحبة موجود قلبا وقالبا في محمد بن عبد الله فهو جمع المحبة والخلة والكلام جمعت فيه كل صفات المبيع إذا كان الله سبحانه وتعالى خلق موسى وكلمه تكليما وخلق إبراهيم واتخذه خليلة جميل. ونفخ وجعل عيسى بن مريم من روحه جميل. فماذا جعل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أو أولا أو لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن صاحبكم خالد الرحمن الله اكبر حديث, رحل حديث رحل مصر. مصر. مصر. صاحبكم سيدنا خالص. هذه الخله الصلاه اخذها كفاحا دون وحي بلافه المعراج هذا كلام أخذها اخذها كفاحا دون يعني دون واسطه يعني دون دون وحي الله هو أكفر؟ من اللهيب وباشا؟ الله. سبحان الله أمره بالصلاة بعد أن عبر المنتهى في المتفلة المعراج دون دون جبريل هو راء الله عز وجل يعني بس يعني أهل العلم والكلام يعني تكلموا فيها كثيراً وليس هذا موضوع إحنا نقص في في العقيدة وسواء شيء في العموم يعني يعني يعني النور أن أرى يعني سبحان الله. الله سبحانه وتعالى ليس خميس شيء يعني ولكن ولكن في هذه الرحلة العجيبة هو رأى اراه الله صورا من اهل الجنة ينعمون لا. واراه صورا من اهل النار يعذبون لانه يوم القيامه لماذا قال وانا سيد ولد اذم ولا فخر لماذا لان كل الانبياء لما يروا النار اتية قال وجيء يومئذ بجهنم لها سبعون الف زمام كل زمام يجره سبعون الف ملك حبيب. سبحان الله. بس. لها فحية. تكالى تميزوا من الغيب. لهذا مدارة بالعالمين. فترى كل امة جاسية تقع على يعني يقولك ده من هول المنظر. يركب ثابت. تشكيلها بالله والله العمية. سبحان الله. فالكل ينبطح على وجهه. من هول المنظر. ينظرون من طرف خفيه انصرفت ام لا. والأنبياء ياخذون بقوائم العرش دعوتهم والملائكة وجبريل يا رب سلم يا رب سلم إلا سيدنا محمد لأنه أراه الله من قبل فثبت قلبه في هذا الوقت فيقول يا رب أمتي يا رب أمتي لا إله إلا الله فهذه هي يعني, هذه يعني نور الله سبحانه وتعالى الذي في, في, في, في, في, في قلب هذا الإنسان العظيم الله جالس له. نعم نعم نعم نعم. مسألة الغلوب في محبته عليه السلام. لا. والسلام كيف ترى أثرها الآن؟ لا هو في البعض يغالون في رسول الله صلى الله عليه وسلم كا كا يعني في قضية أن أننا نحن نتكلم أنه خلق الله صلّى من, من, من نور وأنه خلق قبل وجود آدم وأن. وما خلق من نور هو هو الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني وبشان قطع نور في ظهر عبد الله أبي جميل جميل يعني جميل في وجهه كمان في وجهه هذا يعني هذه لسما الطاهرة يعني لا لا بد أن تكونها كذا يعني تأخر ما تشوف رجل في مخالص رأعتراه في وجهه نورا فما بلوك نور نورا بسوله ده ما فلما وقال على خياره من خيار بلا, من شك شك شك بلا شك بلا شك نتحدث عن ولادين. بلا شك بلا شك, بلا شك, بلا شك هو سيدنا سيد رسوله بس نحن افضل ما نتحدث تح... به عن سيدنا محمد بس هتفعل. ما نتحدث الله به في القرآن اقول انما انا بشر مثلكم يوحى اليه. قد جاءكم من الله لنور وكتابكم بيه. النور هو سين ارسل. هذا الذي جاء به نور. مم. قد جاءكم من انفسكم. اه اه لقد جاءكم رسولكم رسول من, من انفسكم. أمفسكم. او خلات ابن عباس من انفسكم. انفسكم يعني احسنكم. اه. أحسن عزيز عليهم وعليكم حريص عليكم. لكن من, من انفسكم ايضا بشر. ولكن ده هو يبحث اليه. تقول ولدت من نكاح. اه تمام ولا نقول ان السفاح يعني انا خيار المنسيرا ان هو اصلا له اب وجد وعائلة وخشيجة. يعني لما لما لما تعب بن زهير جاءه في قضيه بنت سعاد اه فقلب اليوم متبول وضم اثراده متبول 37 بيت غزه يعني يقص الناقه روح سعاد وشكل الناقة وجمال الناقة وورث المصاحب نعم اذا أو اوبئت ان رسول الله اوعدنا من رسول ان رسول الله اوعدني والعفو عند رسول الله مأمور مهلا هداك الذي اعطاك نافله القران فيها تفاصيل وتأويده ان الرسول لنور نور به مهند. مهند من سيوف الهند مشطور قال له من سيوف الله الرسول صلى الله عليه قال له من سيوف الله فعادها ان رسول لنور من الصلاة به مهند من سيوف الله مسلوله فمن اعجاب الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ بردته والقاه عليه انا اود هذه الابياد بتوء ده امام آه. الكاميرا يعني آه. حتى نعيها جيدا وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستمع وكان يصوب للقائل الحق ان يقال ما نطق عربي ببلاغة احد ولا اعظم ولا اقوم ولا افضل ولا ابلغ من بلغة الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو امي وهو امي وجمع عدائه وجوامع الكلمة لا يقرأ ولا يكتب يعني لما يقول لعلي عندما تقول له فاطمة علي يقول له يا رسول الله هل فاطمة احب اليس مني لا يعرف شوك البلاغ هو دي هي احب الي منك ولكنك اقرب الى قلبي منها ماذا ماذا ماذا؟ من يقول هذا الكلام الا رسول الله ايه العظمة دي ايه الدرجة العالية دي سبحان عليها. الله, الله. ف... الله. فكعبي كان يقول يعني نبئت أن رسول الله أوعدني هددا يعني ما. والعفو عند رسول الله مأمول أه؟ مهلا هداك الذي أعطاك ناسلة القرآن فيها مواعيض وتفصيل إن الرسول لنور يصدأ به مهند من سيوف الله مسلول في عصبة من قريش لما قال قائلهم الهبيات سبحان, سبحان, سبحان الله, الله. فذلك أنا أرى أن يجب أن تسمى قصيد الكعب البردة وتسمى بردت البصيري البرة وأدري هذا نقد أدب ينفع أوه. ولا ينفع <تصفيق> ينفع لأن الرسول أخذ لكعب بردته يعني لماذا بردت. تسمى صحيح. هذه البردة هذه البرة بردت المديح بردت المديح لا. لكن هذه بردت و جاء معاوية أراد ان يشتري بردت رسول دفع ثلبا بمائة ألف بنعل من الذهب فأبا اولاد كعب اناطوا معاويه سبحان الله أبو. اخذها كعب واولاده ابو كعب سبحان الله وكان يعني يقال ان ورثها ذعب الخزاعي شاعر أجل. شاعر وكان أبو. بس أبو. عنده مغاله في حب ال البيت كان عنده حتى كتب وكان اوصى ان يدفن على مخابر بجوار مخابر ال البيت ويكتب على قبري وكلبهم بسطن ذراعيه بالرسيل لكن يصدق المحبه يعني. يقال <تصفيق> إنه دخل قم وقاموا على ال على البردة وقالوا له اعطينا هذه البردة ونعطيك الف, ألف ألف. يعني مليون. دينار. مليون دينار. قال له المنف تقاطفها القوم كل واحد اخذ نصف وضع عليه هذا الله انا <تصفيق> ما اراد ايضا غلو اذا نحن لسنا ممرب بالمغالاة, بالمغالاة لا لا لا لا لسنا. لا لا. كيف نحب حبا منطقيا متواضعا في ضوء الكتاب والسنة مش بفوش بس والحب طارق انا حب قوي ولكن يعني مستنير بالكتاب والسنة نعم اه يعني لما دخل سعد بن معاذ وكان جاي من بلاد فارس فانحنى امام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الى في شهر ركوع ويقال المسجد, المسجد قال ماذا تفتح عصاه <تصفيق> قال رايت الفرس يعظمون كسرى هكذا وانت اجل عند الله من الفرس من كسرى قال لا يا سعد لا تعظموني كما عظمت الاعاجم ملوكها ولا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن وإنما وانما اقول عبد الله ورسوله فانا عبد الله ورسوله والله الاعراب الصحيه في كتب السيرة فعلا لما اتعاش في حياة رسول الله الله يتعاش موجود وكأن الكتب التاريخ بارك الله في من كتب وروى كان خلانا لحظة لحظه سبحان الله يدخل الاعراب الصح في مجلسه اين منكم اين فيكم ابن عبد المطلب ما يعلمه ما حد ما يعرفه ابدا ما يعرف ما كانش مميز لا لا لا قاعده لا, لا, لا, لا, لا, لا يجلس في صدر المجلس وانما يجلس حيث بلغ به المجلس وكان يقول الصحابة لا تقوم انما يقوم الناس لرب العالمين يوم القيامه فلان يدخل عليهم اتحبون ان تروا رجلا من اهل النار رجل جالس وبين يديه رجال من قيا قلت انا اكثر ما يؤذيني اقعد اكل والسفرة ويابني لا تاكل معنا استقر على الله الله شيء مؤذ فلاما ما كان عمره سنين انما كان يدخل أيوة. يقوم الصحابة خلاص بطلوا كلكم ما الحديث, الحديث ف... قال قال لا تقوموا انما يقوم الناس لرب العالمين نعم نعم فكان يجلس حيث وصل به المجلس وكلم مريده وتتألم شوية لا نودع ان يؤمن هو, هو جالس وحاوله اهل النار وقفين ام نعم لا. لا يقول من سره ان ينظر الى رجل من اهل النار أه. ينظر الى رجل جالس بين اليه رجل قيام سلم يا رب ها بعد كذا كذا فيه ايه في في تعذيب الناس شوه انا اود ان اعلم يعني اللمحة الل التي تحمل هذا الحنون من الرساله الصوتيه اللي بعتها الناس استواسية كاسنان الموت ما ندري ان الذي واقف بجنبي هو افضل عند الله مني ما من يدري انا افضل منه بي انا افضل منه يعني تعلم اذا جلسنا فليجلس الجميع لا, لا. لا يقف خلاص خلاص فليكن انا نقول انت تحدثني وانت جالس قف لا لا. انا ان لم تقف لي انا لا اغضب منك ولكن اذا دخلت في بيئة رأيت الناس يقومون لمن دخل م. فما جرت به العرف والعادات يعني يالفه الشرع عشان ما نعملش الاخبار نجوا و اجتمع الفقهاء يعني معذره يا ابني في ناس تنفصل او بعض المتحدثين بالخطاب الاسلامي ينفصل عن واقع الامه يعني مره من عشر سنوات كده بقدر الله صليت مأموما في جمعه كنت على المؤمن دقق خمسين دقيقه يا ابني الرجل يتكلم عن اداه دوره المياه خمسين دقيقه فلمحني في اخر الخطة وبعد ما ذكر إيراته معناه في الخببة وتجدني والله نكون في حاجة ان اسمع الى أدب دورة الحياة لا أدب دورة المياه إحنا نريد أن نعامر دورة الحياة مع دخلنا دورة ماء طول تط ط طول الخبطة بدخلين في السالب حسبه لا لا لا فالقضية إن يعني شكل مشاركة الدولة يجب ان يختلف يعني أنا سألت بس لا طيب هل, هل هناك درجات للمحبتي صلى الله عليه وسلم أوه. اولا الذين آمنوا أشد حبا لله تجد أن الصحابة هم أعلى الناس درجات لسيدنا الحديث صلى الله عليه وسلم يليه التابعون يليه تابعوا التابعين نعم للقرون الثلاثة الأولى ولكن الدرجات بايه بالأعمال يعني كم طبقنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بس وإذا لم نطبق سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام <تصفيق> هذا ادعاء ومحبة نلاب على هذا يوم القيامة الله ابداع المحبه يعني محبة ليست في محبة, محبة كلامية فلان انت ولد اسمك انت تحب ولد يقول انا احب كل ما اشوف طب يا ابويا عايز قميص ان شاء الله ان شاء الله طب انا عايز تشتري لي دفتر آه ان شاء الله بإذن الله وانا عايز اشتري كوب ان شاء الله ان شاء الله وين المحبة سبحان الله نعم. وكل من يدعي واصلا بدايه وليلى لا تقر لهم بذلك سبحان الله العظيم نعم صح طب متى نصلي على الرسول عليه الله صلى الله عليه وسلم والسلام. شوف هناك يمكن عشرين موضع وجب ان نصلي فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتعلم آه. اول شيء في التشهد في الصلاه الله مصلي على محمد وعلى ال محمد كما صلى على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم العالمين نحمده ونثني عليه على همش السيره نقول محمد ام سيدنا محمد خارج الصلاه سيدنا وسيد الخلفونا باته فايض الله بطلع على في صلاه التشهد صلوا كما رأيتموني اصلي هو كان يصلي فماذا كان يقول اللهم صل على ما هو صلع. هو ما يقول على سيدنا محمد لا لا ما هو ولا تجعله دعاء صلع. النبي لا لا لا حضرته كدعاء بعضكم لبعض بعضكم بعض يعملون يقول منغروش يا محمد ويا رسول الله في حياه الدنيا في الدنيا داخل لكن دي تخالف نقول اللهم صل على محمد صل على كان خالي صلاه سيدنا محمد صلى لا ما نقول سيدنا محمد ولا سيدنا إبراهيم كما وبارك على سيدنا محمد وعلى لا سيدة مع الله الصلاة الصلاة لله لا سيدة مع الله نعم هذا هذا وقت تشهد تعالى هاد في آخر القنوت اللهم اهدنا فيمن هديت هديك وعافنا فيمن هديت واتقلنا فيمن هديت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا وصفحنا شرعنا وحليت بينك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يزد من واليت ولا يعز من عادت بارك ربنا وتعاليتك الحمد على ما اعطيت ولك الشكر على ما انعمت به علينا وعلي نستغفرك راتب اليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بعد قول القرون لا بد عند الدعاء في عجب في الدعاء عجيب صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم صليت ما صليت صلاه على رسول الله. ما وصلى الله. عليك بها صلاتا الله. على الله. عليك صليت صلاتا على رسول الله. ما صليت على رسول الله. ما صليت صلاتا على الله. ما صليت على صلات عليه وسلم الكريم. سبحان الله صلاة آه. على رسول الله. الحمد الصغر قبل أن نتحدث الصغر مثل الصلاة عليه عليه الله صل على. الله عليه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. هو أفضل الصيغ الصلاة إبراهيمية في التسعة. في التحيات. نعم تمام؟ لكن فإذا بدأت بصلاة الدعاء بالصلاة الدعاء على رسول الله قبلت ثم دعوت. ثم صليت في النهاية وختمت الدعاء بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم الله قبل الصلاتين مئة بالمئة والله حي كريم يستحي أن يرد العبد وقد قبل الصلاتين وأسقطنا بينهم الله الله فأنا تتودد إلى الله, سبحان الله بالصلاة على رسول الله, <ه> الله>, <Psychoted> الله علي جزء أن نتوسل لأز وجدك بالرسول لله فيها كلام يعني فيها كلام لا يمكن فيها كلام لحق جاه النبي لا لا لا لا لا لا لا شوف وإذا سألك عبادي عني نبدأ القضية فيها كلام كبير. سبحان الله. صحيح. فنبدأ الدعاء بالصلاة على نبينا صلاة. نختمه بالصلاة نعم. على رسوله. بين الله وكل يقول والله أكرم من أن ما بينهما. سبحان الله سبحان الله. وبعدين في صلاة الجنازة اربع تكبيرات دون نعم. ركوع ولا سجود. نصلي بعد نقرأ بعد التكبير الاولى فتحة الكتاب. صحيح. وبعد التكبير الثانية الصلاة إبراهيمي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت يا ابا اذن هذه عزلت صحيح حتى في صلاه الجنازه هناك سبحان الله, الله العظيم لماذا انت المولود لما يولد اول ما يتلقاه الاب او الام او, الام أو الخال او العم او الجده من الجده نؤذن في الاذن اليمنى ونقيم الصلاه في الاذن اليمنى ذاكره الولد تحوي ايه اول ما تسمع تسمع الاذان وتسمع الشهادتين الشهادتين وتسمع اقامه الصلاه وتسمع اسم رسول الله سلام فرسل. ولما تخرج من هذه الدنيا نخرج الفاتحه التي تخص العقيدة ثم نصلي على رسول الله وما بينهما الله, الله كريم, كريم, كريم, كريم, كريم الله, الله. لفته طيبة لفته جميلة آآ مع البدء والنهاية مع ولادتي اسمع اسم وعند خروج يأسر وما بينهما وده اللي نسميها محمد ابن الله ايه يبقى للحجة يعني يبقى للحجة يعني ما ينزل القبر ازاي بالظبط انت انت راجل مدرب يعني ثقه اللغه اللغه العربيه مم. دي لما يقول له خلي بالك دي ظرف فاعل اما لو جالك السبب السدده ده اسم زمان ده ده ظرف مكان ده افعل تضيق لا دخل الولد انتصر فالولد اخر خمس دقائق دخل الاسد نستهدف لا لايه اللي ابوه خبير في اللغة فيه زي ونجح نجح اول ما هو اخر ما سمع هو العبد هيموت متى ليه هنقول نحفل على الصلاة دي خلام لأولادنا وبناتنا لأن أنا أموت إما بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة الصلاة صح في الصلاة فيها إيه السهادتين ومن كان أخر كلامه إلى إله إلا الله بأليك. دخل الجنة لبإذن أنا يقول لك ده فولي المات بس العجل ما انطلق بيه واشتب العصر مات مكة ومات بعد العصر وصل لك الله, هو الله أكبر, أكبر. أكبر. الله هو أكمل. مات على التوحيد خلاص من هذه الدعوة الا ندع فرضا يفوتنا في الوقت نفسه لا. وبعدين لما ادخل انا اسال الملكان ها. من ربك ربي الله ما تقول في الرجل الذي ارسل فيكم محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله سبحان الله, سهل الله. الكتاب القران دين الاسلام ها. على اليقين قد عشت وعلى اليقين قد مت نم هنيئا ويأمر الله القبر ان يمتد له مد البصر وافتحوا له بابا ليرى مقعده من الجنه اما الثاني عايش على الشك وعايش على الفوضى وعايش على الفلسفه الكدابه ده صح ده حنسله مظبوط ده حنس صحيح يعني هو الموضوع كده يا عم مش موضوع كده يا عم سيبكم من الدعاء سيبكم من العلماء ده الاذح حق فين انت حاجه انا ما سبحان الله من ربك ما اعرف لا ادري آه. آه. آه. آه. آه. ها ها لا ادري آه. ما آه. آه. ما ادري وعلى الشك عشت وعلى الشك متت وعلى شق نكت الله ونضم عليه القبر الضمام حتى تكاد تختلف الله فلوش له قبر الحياة ففتح له باب اليرقة على من النار يقول يا رب لا تعجل بالساعة لا تعجل بالساعة فالمسألة <تصفيق> هنا في في صفات ال الجنازة ماذا نصلي عليه ايضا بعد إجابة المؤذن اذا سمعتم المؤذن تقوله لما يقول, يقول ثم, ثم طلعه عليه علي. ليس الصلاة اللي هي بتاع الاخوة اللي هم بالمبتدعين يقول لها الله ما صدق ما لا, لا لا هذا غير وارد. الصلاة والسلام لا عليك مش يا سيدي يا رسول الله ثم ثم نبيجي بايه الترتيب الترتيب الترتيب مش على رسول الله وتسأل الله ايه من سال ليه الوسيلة فإنها درجة لا تنبغي إذا لعبد يوم القيامة ارجو ان اكون انا هو انت لا اكتر من هذا التواضع يقول ارجو ان اكون هو يعني يكون هو هذا العبد هو, هو, هو, العبد هو, هذا, هذا, هو, العبد. هو هذا العبد سبحان الله عند دخول المسجد عند دخول المسجد يجب ان تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الخروج منه وعندما تدعو على الصفا والمروه او ما تقف على الصفا كذا في العمر والحال أبدأ بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصفة والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاتر علي سبحان الله موصوب ده المؤمن ده ما نستصلش عن الله يد حياة كلها يعني ما احنا قلنا في مؤمن وفي مدعي صحيحين مؤمن صحيح فأنت عند الصفة والمروة أيضا المجلس. انت المجلس في المجلس ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا فيه الله ولم يصلوا فيه علي الا وقاموا عليهم تره تره يعني نقص وثغره وثلمه وسبحان الله لقد كفرت المجلس آه. في بالاخر باسم والله بحمد والله اللهم والله على سيدنا محمد والله وصحبه وسلم ورسولكم من ادبه انه اذا افترق عن اصحابه يقرمهم سورة العصر كان اذا على سورة العصر على ان الانسان ايه سورة كله سبحان إلا هؤلاء اذا الذين امنوا وعمل الصالحات وتوصل الحق وتوصل الص شهد الأربع نجوم الله مجانا من هم من الأربع نجوم بنتيجه انا أنا دائما ذي أكثر من ثلاثين سنة في الدار الحمد لله أخدم خضة الجمعة بسورة العصر على الصلاة سبحان الله صحيح والكل يأجوج تا... نود أن نخدم هذا الخاض بسورة العصر لان طبعا. هو بعد أحب ال... الدعاء ال... لأن لم يرد يعني ان ال ال ال ال إن الله يمر بالعدل والاحسان واتى القول هذه صنعها او يعني صنعها عمر بن عبد العزيز بدل من القوم الذين كانوا بنو ما كانوا لعنونا علينا وبنين في نهايه الخطبه فلما جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه خامس الخلفاء الراشدين ابدله إن الله يمر بالعدل والاحسان واتى فصارت مكتوبه على وصارت المنابر وصارت كانها يعني ايه سنه حسنه يعني جميل جميل, جميل بدينه بتاعتها طبعا انا مش كده هناك رسول في العصر ما في ففي ختام المجلس ايضا كلما ذكر صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام لازم ايه لازم نصلي عليه ثم يوم الجمعه ان نكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما امرنا هو عليه الصلاه والسلام ومن حسن طلع ان يكون البرنامج يوم الجمعة الحمد لله رب العالمين الحمد لله بركه سيدي ويعني الآن يفلاح لذين السؤال في قوله تبارك وتعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه معنى التعذير والتوقير ال... التعذير تعذير رسول الله منع الرسول صلى الله عليه وسلم من كل أذى ورد كل أذى عنه هذا هو التعذير, التعذير. معنى التعذير في اللغة هو العقاب م. من الحاكم دون الايه يعني دو دو دو يعني دو يعني يعني ولتعذره حتى لا يعاود الذنب صحيح. مره اخرى فنحن نعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي لا نعود الى ما يغضب الله ورسوله يعني في المعنى المقابل أنا, انا مع معزه سبحان الله وتعذيره ونصره صلى الله عليه وسلم ان ننتصر له وان ندافع عنه و نفديه باموالنا و اولادنا سبحان الله هذا اللذيذ لما قرأ اذا جاء رسول الله فاتبعك و طلب ان نفديه بارواحنا و اموالنا يا رسول الله سبحان, سبحان الله أما الله. الله. الله اما التوقير ال ال ال الوقار هو الثقل و يقول لك وقرا بعير يعني حمل بعير فالإنسان يقول له الايه الرزيز سبحان, سبحان الله فانت يجب ان توقر ان تجله له ان تحترمه وأن ان تعظمه هذا امر هذا امر لتؤمنوا به بالله و تعزروه الرسول وتوقروه اه سبحان الله لازم. لازم تعزير وتوقير فالتعزير هو ان ارد عنه كل كيد من الرسول وان اعظمه صلى الله عليه وسلم وتعظيمه شرعه. تعظيم شرعه تعظيم شرع تعظيم سنه تعظيم سنه ومن يعظم مم. شعائر الله فانها من تقوى القلوب فهذا اجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم توقير رسول الله صلى الله عليه و بهذا المنطق مم. مم. يعني ما لدينا من أسئلة في آخر هذه الحلقة حتى نلملم جنبات هذا الموضوع وهنا هي الرسول عليه الصلاة والسلام للرسالة كيف كانت رسالته لقوم خاص أم للكل أم لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم رسالته للعالمين جميعا وليس للإنس فقط وإنما للسقلم للإنس والجن والجن والجِن هو بلغ الجِن وكان يبع خط لأبي هريرة ويذهب ويتكلم ويسمع أبو هريرة أصوات وأشياء ويعود قد أبلغت إخوانكم الجن كان رسالة صلى الله عليه وسلم يراهم الله أعلم لم لم يعني ان الله عز وجل قال انه رأى الجنة في في المسجد يعني آه يعني يعني يعني, المسجد يعني يعني يعني بهذا الله هذه حالة يعني يعني يعني خاصة لرسول رسل خص أمور كثيرة أنا أود أن أفتح حلقة مع فضيلاتكم ل ل رسول رسول دا. رسول دا. طبعا طبعا أنا ما خصص برسول الله صح صح صح طبعا خصص بي وهذا خصص بأشياء والله وعظ الله الله أنقى قلب على وجه الأرض كيف لا يخص نعم نحن بنشاور على فلان وفلان وقولنا ما شاء الله عليه خصص له مخصصات فما بالك كان رسول الله الالهيه عن في نهايه هذه الحلقه نطلب من صدقتكم دعاء ان نختتم بهذه الحلقه اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم اجعلنا والمشاهدين والمشاهدات جمعنا جميعا, جميعا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما آمين اللهم لا تجعلنا في هذه الليالي العظيمه ذنبا الا رفقا ولا مريضا الا شفيت ولا عسيرا الا سبت ولا كربا الا اذهبت ولا هما الا فريت ولا دينا الا قضيت ولا ضالا الا هديت ولا ميتا الا رحمت ولا مساعدنا عند الغار من الفيار من ذاهديه إلا وقد رجبتها مرض بناتنا بالأزواج الصالحين أمين. وأبناءنا بالزوجات الصالحات وعاد المسجد الأقصى يا رب العالمين أمين. وعاد إلي العراقيين عراقهم يا أكرم الأكرمين وارق دماؤهم ودماء كل المسلمين في ارضك يا ارحم الراحمين أمين. اللهم اختم لنا منك بصاتمة السعاده أجمعين اشقنا بيد رسولك صلى الله عليه وسلم شربة لا نضمأ بعدها أبدا أمين. اللهم فرح بنا قلب نبينا اللهم فرح بنا قلب نبينا الل قلب نبينا اللهم شفعه فينا آيه. اللهم شفعه فينا آيه. اللهم شفعه فينا فلان بالنظر الى وجوه كثيرين في مقعد صدق عند مليك مقتدر وافد دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى, وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد شكرا لفضلاتكم ان شاء الله سيدنا الكرام استمعكم عذرا في عدم تلقي اتصالاتكم في هذه الحلقة الحلقه من ان زميلي خبر عبد الله اخبرني بان جميع الخطوط اكثر من ثمانية عشر خطا مشغولة بالاتصال بفضلية الشيخ الدكتور عمان عبد الكافي لكن اسمحوا لي في هذا التجاوز نصبت نفسي سفيرا بدلا عنكم في الحلقة الخديمة ان شاء الله اشوف بأسئلتكم واتصالتكم في صميم الموضوع حتى تسدده ما لدي منع عودة في الأسئلة أو تكملوا نقصها إن وجد. في نهاية هذه الحلقة أشكر حضوركم وبسمكم جميعا. مشكور الله تعالى الكريم على دعاء الكبير فضلت الشيخ الدكتور, الدكتور عمر عبد الكاتو حتى ضمّنا لقاء جديد مع صفوة الصفوة نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل الحمد لله وسلام على عباده الذين الصفاء. أَعَوَ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ